وجعلنا النهار معاشا وذنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا فراجا وهاجا وأنزلنا من المحصرات ماءا فجاجا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 وَسُيِّرَتِ الذِّبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَا إِنَّ جَهَنَّمَ مَا كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَا بِطِينٍ فِيهَا احْتِقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَفًا 119. حميما وغساقا 110. جزاء وفاقا 111. إنهم كانوا لا يرجون حتابا 112. وكذبوا بآياتنا كذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا